بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقلق منها زوجها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 ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا وات النساء فضقاتهم نحله فَإِنْ طِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمْرِيئًا ولا تسفها اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا